نبداي يا ياار الحزن اللي اقعد وسكنه وسكنه يا ونوح, ونوح ما بطل يا خويا يا خويا يا يا, خو يا, يا, خو يا, يا, خو يا, يا الفوايض مشاب حل جودة كل جودة تصد وسكنية يايا الرزية العمود الصايبك برا يسق فزعني فزعني حرام وصفا فزعنا وصلنا المصرع عكردنا فزعنا يا جسمك بجف عن جسمك بجف ابن ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه Yksi korkea, yksi korkea, yksi korkea, yksi korkea, ونهاير علي يا يا الزنده تفح شلال على الزنده تفح شلال ونهار ونهايا يا Yeah, yeah. jad jad,